أبينا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله والحمد لله والصحيح يا اخواني أن الظاهر يعمل عليه حتى يتبين خلافه. لقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: <تصفيق> ايها الناس إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن.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 صدق الله, صدق الله العظيم قوله تعالى واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها قيل تولى وسعى من فعل القلب فيجيء تولى بمعنى ضل وغضب وانف في نفسه وسعى اي سعى بحيلته وارادته الدوائر على الاسلام واهله وقيل هما فعل الشخص فيجيء تولى بمعنى ادبر وذهب عنك يا محمد وسعى اي بقدميه فقطع الطريق وافسدها وكلا السعيين فساد يقال سعى الرجل يسعى سعيا اي عدا وكذلك اذا عمل وكسب وفلان يسعى على عياله اي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 ومنه قول الشاعر أخذته عزة من جهله فتولى مغضبا فعل الضجر وقيل العزة هنا المنعة وشدة النفس أي أتز في نفسه وانتحى فأوقعته تلك العزة في الاثم حين اخذته وألزمته إياه وقال قتاده المعنى إذا قيل له مهلا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 بمعنى اللام أي أخذته العزة والحمية عن قبول الوعد للإبن الذي في قلبه وهو النفاق ومنه قول عن طرف يصف عرق الناقه وكأن ربا أو كحيل معقدا حش الوقود به جوانب قمقم وقيل الباء بمعنى مع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 واجعلنا من المتقين العابدين آمين آمين يا ولدي والحمد لله على هذا اليوم قم الآن إلى شؤونك وغدا نلتقي باذن الله مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم